بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة, الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم نَمَخَالِدٍ فِيهَا أُلَّا غَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُلَّا هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ هِيَ رَبِيبُمْ جَنَّاتٍ عَدِيدَةٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها. جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ